نحوذ فنقول بعد هذا كله قال موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحصر الناس بها جاء السحرة بعد أن جمعهم فرعون كفرة فجرة سحرة في آن واحد لكن إذا أراد الله بعبد خير عانه هيئ له كيف يطلب الخير فرعون وجنده ينظرون والناس مجتمعون لا هم لهم إنا نصرد السحرة والسحرة قادمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى هذا شيء من الأدب شيء من اللطف قدماه بين يديك ليم الله حفظ رب العزة لهما هذا الصنيع أنهم تأدبا مع نبيه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وإصيهم حتى موسى وهو موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعة. وقال في آية أخرى وجاءوا بسحر بسحر عظيم فسحر أعين الناس واستلهظوه. ألقى موسى أصح. فإذا هي تلقف ما يأفكون السحر أرباب صنع ويعرفون المسألة من أولها وآخرها ويعرفون إلى أي حد يقف الساحر ومن أي حد تبدأ معجزات الأنبياء. والأمور الإلهية المحظة التي لا قدرة لهم بها فلما رأوا العصا تلقف ما يأثكون قال ربنا فألقي الصحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون هذا جعل فرعون يغتاض عليهم ويقبل عليهم مهددا وموعدا ومع ذلك ثبت الله جل وعلا الصحرة بقي الصراع بين موسى وفرعون اتخذ موسى لقومه ديارا قال له ربه واجعلوا بيوتكم قبلها استكبر فرعون حتى قال كما قال الله جل وعلا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير قال بعدها بأربعين سنة أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري وقال بعدها بأربعين سنة أنا ربكم الأعلى الله جل وعلا أكرمه وأمهله بعد أن قال الأولى لما قال الثانية قال ربنا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ما معنى نكال الآخرة والأولى؟ نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الآخرة يوم أن قال أنا ربكم الأحلى وأمهله بينهما قرابة أربعين سنة والعلم عند الله قال ما علمت لكم من إله غيري ثم أراد أن يقنع الناس أنه يبحث عن الحق فأوقد لي يا هامان هذا وزيره على الطين فاجعل لي صرحة أي بناء مرتفع لعني أطلع إلى إله موسى ويريد أن يقول للناس أنا رجل متجهد للحق أبحث عن الحقيقة ولذلك أمرت هامان أن يصنع لي صرحة ويرفعه وأطلع إلى إله موسى وفيه معنى خفي قلما ما يستنبط له أحد هذا من الدلائل على أن الله جل وعلا في السماء لأن فرعون لا يمكن أن يقول اجعل لي ص条حا لعل اطلع إلى إله موسى إلا وقد علم من موسى نفسه أن الله جل وعلا مستوين على عرشه في السماء فوق السماوات هنا لا تعني الضرفية قطعا كما قال الله آمنتم من السماء فهذا يدل على أن فرعون لديه خبر من موسى على أن الله جل وعلا مستوين على عرشه فوق السماوات اطلع إلى إله موسى ثم قال ساخرة وإني لأظنه من الكاذبين قال الله واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبدناهم في اليمن